وخلق يقول زوجها لك منهما رجالا الله لك ان تكون الله الذي ان تكون الله إن الله كان عليكم تكون الله أيها الذين تكون الله الله وقولوا قولا سديدا الله لكم ان تكون الله لك ان تكون الله لك فقد فاز الله عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هذه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ما فرطنا في الكتاب من شيء فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على كمال النعمة وتمام المنة التي تمنا الله علينا بها هذه الشريعة الغراء شريعة التي ما تركت شيئا إلا أجلته إلا أجلته وبينته فنحمد الله عليه المشائل التي غابت عن كثير من النساء نبينها في هذه الحلقات بل هذه المشائل عزت على كثير من الأمم والحمد لله الذي تفضل على هذه الأمة بأن بينها وفصلها لنساء الأمة فالأم أو البنت أو الأخت المرأة ركم راكين في المجتمع نصف المجتمع أو أغلب أو أكثر وهي أم للنصف الاخر مقولة عظيمه تقال وراء كل عظيم امرأة وهذا حق لو تصفحت التاريخ وجدت أن كل قائد وكل عظيم وكل ناجح تجد طلبه امرأة صالحة صانتة عابدة تدفعه إلى ذلك وما بلغت هي هذا المبلغ إلا بعدما اضطربت من ربها جل في علاه وتفقها في دينها وعبدت ربها على بصيره فدفعت بهؤلاء إلى الأمان. الحلقات الماضية تكلمنا فيها عن أنواع الدماء التي تنزل من المرأة وخصصنا تعريف التع القول بالتعريف لدم الحيض ثم أصناف النساء لدم الحيض وأكرر على مسامع كنا فإن المسألة مشكلة مهمة. عظيمة حتى أننا نضرب من بعض السؤال السفهاء البلد الأغمار الأغرار المفتونين المأفونين في هذا الباب وهذا الباب فرض عين على كل امرأة أن تتعلمه وسنبين أهمية هذا الباب أو سيظهر تظهر لنا أهمية هذا الباب بعد الانتهاء من كلية الباب والأحكام التي بها وما يكون من تعامل الزوج مع امرأته الحائد دلالة على سمو هذه الشريعة التي قد حبان الله إياها وأنها تخالف فعل أهل الكتاب الذين إذا حاضت المرأة عند الرجل لا يؤكلها ولا يشربها ولا يضارعها ولا يقترب منها وكأنها همل فيؤذيها ويضر نفسيتها وجاءت هذه الشريعة تعالج هذه الأخطاء الفادحة وهذا الذي سنتعرض له إن شاء الله عندما نبين ما يحل للرجل من امرأة وأيضا لنا أن نظهر سمو شريعتنا وعلوم أحكامنا بفضل الله جل في علاه وأن الله جل في علاه اختص هذه الأمة بهذه منه إلا لأنه يريد أن يرفعها ويجعلها خير الأمم كما قال في كتابه العزيز كنتم خير أمة أخرجت من الناس الغرض المقصود هذا الباب المشكل إن شاء الله لابد أن يكتمل بناء معنى وأن نبين كل ما فيه وغامضه بشرط وقيم لا نتعرض بالخلاف الفقهي ولا نتكلم على الخلافات المذهبية هذا بابه ومجاله أمر آخر لكن نحن الآن نأتي بأقرب الأقوال إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى كتاب ربنا جل في أولا ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتموين ما العلم نصبك للخلاف سفاهتاً بين الرسول وبين قول فقيم فإننا نقترب جد من الشمس الصاطع علينا شمس الإسلام شمس سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فالأحكام إن شاء الله نبينها لا نتعرف فيها للخلافات الفقية لكن نأخذ أقرب الأقوال بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم في الحلقة الماضية قلنا إن أصناف النساء ثلاثة امرأة مبتدأة المرأة معتادة لا عادة متطردة سليمة المرأة مميزة يأتيها الدم مميز على درجة ودرجة وهي مميزة تميز بين دم الحيض وبين غيره توقفنا عند الكلام على المرأة المعتادة وأحوال المرأة المعتادة اليوم إن شاء الله نستهل الكلام على المرأة المميزة ومعرفة أصناف النساء بالنسبة للحيض ثمرته عظيم المرأة المميزة تقول أنا أعرف كيف أميز بين دم الحيد وغيره الآن أصبحت فقيها في أمر يخصني هذا الدم هو دم الحيض وهذا الدم دم استحاد أغتسر الآن وأصلي والمرأة المعتادة تقول عادتي أحفاظها فإنها تأتي في اليوم الأول وتنتهي في الخامس في اليوم السادس تطهر ثم تذهب وتأغتسر وتصلي وتصوم والمتدأة كما فصلنا لقوله المرأة المميزة هي التي ياتيها الدم على درجات مختلفة فتعرف كيف تميز بين دم الحيد وبين غيره سألناها وقلنا لها تعرفين كيف, كيف أن تميزك بين دم الحيد وغيره قالت نعم فوضع العلماء علامات تميز دم الحيد من غيره قلنا من عنديات أنفسهم قالوا لا والله تتبعوا آثار النبي المختار فأخذوا هذه النقاط وجعلوها علامات وسمات وصفات لدم الحيد فيصر علينا أن نعرف دم الحيد من غير فجزاهم الله عن الأمة خير اللزام فسأله وما هي المميزات ما هي العلامات التي يعرض بها دم الحيد قالت دم الحيد أسود يعرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقلناه في الحلقة السابقة في حديث أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دم الحيض الاسود يعرف يعلم المراه ان تميز وتفرق بين دم الحيض وبين غيره ايضا دم الحيض ليس رقيق دم الحيض تخين غليظ ودم الاستحاضه رقيق لطيف ليس بتخين ولا غليظ وهذه علامه مميزه والثالثه العلامة الثالثه الفارقه بين دم الحيض وبين غيره الرائحه يبقى اذا دم الحيض باللون الاسود يعرف تعرف دم الحيد السخان الغلظ تعرف دم الحيد بالرائحة فرائحة دم الحيد رائحة كريهة منتنه أما غير دم الحيد فليس له مثل هذه الرائحة العلامة الرابعة من علامات دم الحيد دم الحيد لا يتجمد إذا ظهر لأنه يتجمد في الرحم والأطباء اعرف منا بهذه المسألة ودم الحيد يتجمد في الرحم ثم ينفجر إذا انفجر وسال فلا يعود مرة ثانية للتجمد إذا انفجر وسال بعدما يخرج من الرحم لا يعود للتجمد أما دم الفساد دم العرق الذي انقطع يتجمد لأنه لم يتجمد اولا يتجمد إذا خرج فقالت المرأة التي جلست وسمعت المرأة التي استطاعت أن تميز بين دم الحيض وغيره الآن عرفت كيف اميز قلنا كيف؟ قالت بهذه العلامات أنت وفرت علمت أنني حائض فأدع الصلاة وأدع الصوم وأتأدب بالآداب التي علمني الشرعية عندما أكون حائض فإذا مضت هذه العلامات وتغيرت هذه العلامات صرت طاهر فأتوضع فأغتسل للطه ثم أتعبد لله جل في بالعبادات التي أمرني بها قلنا الحمد لله على أنك فقهت هذه المسألة لكن يا ترى هل هناك عبادات وأحكام تتعلق بالمرأة الحائد؟ قلنا نعم فإن الله جل في لما جبلها على شيء أمرها بأحكام أو أناط بهذا الشيء أناط به بعض الأحكام لا بد أن تتعبد بها المرأة لربها فقالت وهل تتعبد لربها بعدم العبادة قلنا نعم والله هي أحكام لما جبلها الله على ذلك فمنعها من بعض العبادات فتح لها رحمة منه عبادات أخرى أن تسمع وتطيع لربها جل في علاء أن تنصع لربها جل في علاء أن ترضى بقضاء الله عليها لذلك نقول الأولى للمرأة لا تأخذ الحبوب بل تعبدي لربك جل في علاء بالرضا عن الله عندما يأتيك ما كتب الله عليك فقالت المرأة اذا هناك أحكام تتعلق بالمرأة الحق جلها لنا قلت إن شاء الله سنجليها لك وما عقدنا هذه البرامج إلا لك ولتتفقه بحق بأمر دينك لتتعبدي لله جل في علاه بعبادة جليله على بصيرة على نور من الله جل في علاه أهم هذه الأحكام التي تتعلق بالمرأة الحائض الصلاة والصوم أركان الإسلام وأهم أركان الإسلام على الاطلاق الصلاة قد جعلها الله جل في علاه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم علامة فارقة بين ال... المؤمن البار وبين الفاجر المنافق وجعلها على فارقه بين أهل الكفر وأهل الإيمان كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين المر وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة بين المر وبين الكفر أو الشرك ترك والصلاة هي الروح الركين من هذا الدين بني الإسلام كما في الحديث الذي في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة شهادة الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإداء الذكاء وصوم مرمما إذا الصلاة الركن من هذا الدين تتعلق الحائط كان الصلاة سنوينها وأيضا الصوم هذا الأمر الجلل الذي من أيدي عقدنا هذه البرامة. هذا الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الصوم الأحكام التي تتعلق بالحائط أو بالمرأة الحائط النسبة للصلاة والصوم أقول أجمعت الأمة دون مخالف أن المرأة الحائط ليس لها أن تصلي ولا أن تصوم لا يجوز للمرأة التي حاضت ونزل عليها دم الحائط أن تصلي ولا أن تصوم بعض نساء من أمهاتنا من عوام الناس يعني تقول لا لا أجرح صيامي أنا سأبقى إذا نزل عليها الحيد نزل عليها دم حيد في وسط النهار في آخر النهار أو في أول النهار لا تفطر وهذا خطأ فحش وبدعة شنيعة بل لابد أن تردخل لأوامر ربك تلك الأولى وأوامر رسولك صلى الله عليه وسلم المرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم كما في البخارية عن أبي سعيد الخدرية رضي الله عنه وأرضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم لم لم تصم ولم تصلي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ ذلك نقصان الدين. لما تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن نقصان الدين المرأة وعقلها سؤل النبي صلى الله عليه وسلم من امرأة جزلة عاقلة ثامهة الفك؟ قالت وما نقصان الدين العقل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في نقصان الدين قال أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ أي حرمت الصلاة والصيام وهل تفتي لذلك اقول لا والله فتح الله لك باب الرضا عنه وباب الرضا عن قضائي فتؤجرين أجرا عظيما فإن أعمال القلوب تسرع بالمرء إلى الرب جل في علاه قال الله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للاوابين ففورا فأنت عابدة حين كنت طاهرة وانت عابدة حين كنت حائضة وانت عابدة حين كنت صحيحة وأنت عابدة حين كنت مريضة وفي كل أحيين حياتك عابدة لله كلها في الأولاد. عجبا لامر لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن اصابته سراء شكر وهذا له خير وإن اصابته ضراء صبر وهذا له خير فأنت تصبري على أمر الله الذي كتب الله عليك إياه فيقول للسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم إذاً لا يجوز للمرأة القاعدة أن تصلي ولا أن تصوم ماذا تفعل؟ إن لم تصلي ولا تصوم بعضهم يقول تأتي وقت الصلاة فتتوضأ وتجلس هذه بدعة كما أنكرها علماؤنا على من قال بها فأن نقول اشغري وقتك أختها المسلمة اشغري هذا الوقت بذكر الله للأسفال بكسرة الاسترثار اشغري وقتك بالدعاء والتدرخ لربك اللي في علاق اشغلي وقتك بكسرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الاستغفار فقال الله للعهد. فقلت استغفر ربكم بإنه كان غفر. يرسل السماء عليكم مدراء. اشغلي نفسك بكسرة الصلاة على النبي صلى في هذا اليوم العظيم في هذا الشهر الفضيم. الحسنات تتضاعف إن ضاراً لك علاء. قب الله لك الأجر. فأنت إذا صلّيت على النبي صلى الله صلاة واحدة. صلى الله عليك بها عشرة. أنصلي عليه صلاة. صلى الله عليه بها عشرة. والصلاة على النبي في قول المحققين من أهل العلم. هو الثناء على النساء في الملأ الأعلى فإذا صليت على النبي أثنى الله عليك في الملأ الأعلى أمام جبريم ميكاين أمام الملائك أثنى الله عليك في الملأ الأعلى لا تصلي ولا تصوم إذا كنت حائدا لكن لم تمنعك من الذكر كما سنضيّن ذلك تصيبك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما وعظ النساء موعظة بليغة فقال يا معشر النساء تصدقنا وأك... وأكثرنا الاستغفار أريد كنا أكثر أهل النار فقالت امرأة منهن جزلة عاقلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم تكسرنا اللعب وتكسرنا العشيد وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب في روايه أذهب للب الراشد من اغلب أغلب لذي لب من كنا. قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين فقال من السلام هنا ما هاجت وما ماجت وقالت أنت الرؤوف الرحيم كيف تقول ذلك على النساء هذا أمر قد كتبه الله على بنات آد هذا أمر قد جبل أن الله النساء عليه لذلك كانت مستسلمة سالمة العقل والفطرة وسالمة الدين فسألت من السلام مستفسرة لا منكرة متعلمة فقالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين فقال من أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة كهاتف رجل واحد ثم قال الرجل سلم فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي لا تصل وتفكر في رمضان وتمكث الليالي هذا خبر يراد به الانشاء أي ويجب عليها أن تمكث الليالي ليالي الحيد لا تصل ولا تصل قال وتمكس الليالي لا تصل وتفكر في رمضان وفي سنن ابي داود عن فاطمة بنت تابيه عبيش رضي الله عنها وارضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والتدع يعني المراه الحائض والتدع الصلاه من كل شهر أيام قرئها القر هنا هو الحيض والتدع الصلاه من كل شهر أيام قرئها وقال النبي صلى كما في البخاري لفاطمه بنت ابي حبيش وكانت يسيل يعني طهارات الدم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اقبلت الحيض فدعي الصلاه واذا اجبرت فاغتسلي وصل. طرّوا قال فاغسيلي عنك الدماء وصل. طرّوا الصن غتاسي لكل صلاة فكانت تغتسل كل صلاة. وقيل كانت تجتهد في ذلك بل الذي عليها أن تتوضا لكل صلاة لأنها كانت امرأة مستحاضة. إذن يجب على المرأة الحائط بعدما تعلمت فقه الحيض وعلمت كيف تفرق بين دم الحيض وبين غيره نقول إذا قفي عند أحكام الحيض لا صلاة ولا سيره. فسألت المرأة الفقيهة قالت إذا سمعا وطاعا لله ولرسوله لا صلاة ولا شيء لكن بعدما أطهر هل لي أن أستدرك هذا الخير الذي فاتني جلست اسبوعا كاملا لا أصل هل لي أن اقضي الصلاة حتى أستدرك هذا الخير قلنا انت أنت ولا وأنت لا تصلين في خير سمعا وطاعا لله ولرسوله فإن أردت استدراك الخير لا تت... لا يمكن لك أن تستدرك هذا الخير إلا بنص من كتاب الله أو بنص من سنة النبي قالت أعرف وأريد أن أسأل مما أسأل؟ أسأل هل لي أن أقضي الصلاة؟ قلنا أما الصلاة فليس لك أن تقضي الصلاة هذا فعل الخوارج ليس فعل أهل السنة والجماعة وديننا دين سماحة دين يسر والمشقة تجلب التيسير. لو فرض الشرع على المرأة الحائض أن تقضي الصلاة وكانت تحيط فوق العشر أيام فإنها سيشق عليها مشقة عظيمة بلغة أن تقضي الصلاة لذلك كل ما كانت المشقة في مكان نادى التيسير عليه كلما كان الحرج في مكان الشرع جاء يزيح هذا الحرج ما جعل الله علينا في الدين من حرج إذا لا تقضي الصلاة الصلاة لا تقضى والدليل على ذلك كما في الصحيحين أن معاذ رضي الله عنها وارضاها سألت عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وارضاها فقالت ما بال الحائد تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت عائشة رضي الله عنها وارض أمرضها منكرة أحرورية أنت, أنت من, الخوارج؟ من الخوارج تشق على الناس قالت لا والله لست حرورية لكنني أسأل يعني أسأل لاتعلم فقالت لها عائشة رضي الله عنها وارضها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بالقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وهنا مسائل لا بد أن تتعلق بمسألة الصلاة وهي أنه يعتري المرأة الحائض وهي في رمضان وهي أخشع ما ما تكون وهي تصلي وهي صاحبة القلب الحاضر والتضرع الخضوع في الركوع والرفع والسجود لربها جل في علاه يحدث وياعتريها ما يعتريها من مسألة الحيض فإنها تحزن لضياع مثل هذا الخيط، لكنها يكتنفها أمور يمكن أن تستدرك هذا الخيط. المسألة تتعلق بالمرأة الحاضة في مسألة الصلاة أنها لا تقضي الصلاة إلا في حالات معينة، استثناءات معينة. استثناها الشر، ونحن لسان حالنا دائما ندور مع الشر حيثها. أما الأحوال التي يجوز للمرأة أن تقضي فيها الصلاة ففي حالتين. أما الحالة الأولى أن المرأة بعدما صمت أمان وتضرعت ربها وسقط حاجب الشمس وفطرت وأخرت الصلاة لبعد الإفطار لأنها تعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الفطر لأن السلام قال لا يزال من... الناس بخير ما عجلوا الفطر تعجلت الفطر فبعدما فطرت قامت تتودع وتهيئ نفسها المرأة الصالحة القانة المؤمنة لتصلي لربها لربها جل في علاه ففاجأها الدم فنزل عليها الدم فنقول هنا حاضت لكن بعد وقت وقدر يتسع ركعة على الأقل من صلاة المغرب إذا أنت قد استطعت لو قلنا بادرت بالصلاة تستطيعين أن تأتي بركعة من صلاة المغرب لما فطرت وعجلت بالفطر فذهبت تتوضا نزل عليها الدم قلنا هذا الوقت وقت يسع صلاة المغرب لا يسع ركعه واحدة يسع ركع صلاة المغرب إذا أنت حضرت صلاة المغرب على طه فعليك أن تقضي صلاة المغرب أنت ممنوعه من الصلاة حال تكونك حائضا أم إذا كنت طاهرا فأنت ملزمة بهذه الصلاة فإذا عليك تضاء صلاة المغرب فإذا تهورتي بعد الخمسة أيام أو الستة أيام واغتسلت قلت أبادل أصل ما عليه قد فاجأني المغرب أو فاجأني الدم بعد المغرب ولم أصل المغرب أقضي صلاة المغرب وتغذين صلاة المغرب هذه حال أولى تعت المرأة الحائض حالة أن تكون المرأة الحائض تحيد مثلا تكون قد طهرت في الحالة الثانية تكون قد طهرت قبل طلوع الشمس بنقدرها امرأة حوضت خمسة ايام في اليوم الخامس قبل طلوع الشمس بدقائق بركعة والمرأة الصالحة عندما تقرأ وتكبر وتقرأ الفتحة وتتدبر ثلاث دقائق تنتهي من الركعة في دقائق ثلاث معدودات فمرت هذه الثلاث دقائق وهي على الحيط كانت حائضا ففي اليوم الخامس قبل عشر دقائق من طلوع الشمس تهض وشعرت بالطهب فبادرت بالغسل فذهبت فاغتسلت فقالت اغتسلت وقد طلعت الشمس هل علي صلاة الفجر قلنا نعم أنت فقيها أريبة لبيبة قد أتقنت المسألة أنت ممنوعة من الصلاة حال تكونك حقق وقبل طلوع الشمس بعشر دقائق صرتي تحولت من الحيض الى قالت إلى الطهر إذا كنت قالك طاهراً ولست حائضا قلنا إذن أنت غير ممنوعه من الصلاة حالتكونك طاهره فإذا كان الوقت يتسع لركعة فعليك بعد طلوع الشمس تنتظري فترتفع الشمس قدر الرمح فتقومين فتصلين هذه الصلاة صلاة الفجر اذا لك حالتان لقضاء الصلاة إذا فاجأك الدم وقد مر قدر ركعة من الصلاة من الصلاة كصلاة المغرب أو العشاء فعليك ودعونا من العشاء نتكلم في المغرب لأن لها خلاف آخر لا ندخل فيه ركعة من المغرب أو ركعة من الفجر فعليك أن تصلي هذه الصلاة أو كنت حائضا فتهرتي قبل طلوع الشمس بركعة بمقدار ركعة دقائق ثلاث عشر دقائق عليك أن تصلي قالت تفهمت فهمت المسألة الحمد لله في هذه الحالة أنا سأخذ الصلاة لكني تعلمكم من هذه القناة المباركة أنني لا أسمع ولا أتعبد إلا بدليل فما الدليل على ذلك؟ من أين أتيتم بهذا الحكم؟ قلنا الحمد لله نحن ندور مع سنة النبي وسلم حيث دورك بالصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة أو فقد أدرك صلاة الفجر. ومن أدرك ركعة قبل غلوب الشمس فقد أدرك صلاة العصر في الرواية التي في السنن مجملة قال فيها النسلم على كل الصلوات قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك ركع. يبقى جعل الشرع المكلة حائضا أو رجلاً حائضا ونحن نختصب الكلام للمرأة نخص الكلام للمرأة إن كانت المرأة حائضاً إن أدركت ركعة واحدة فقد أدركت الصلاة ومعنى أدركت الصلاة يعني هي مطالبة بهذه الصلاة فإن امتنعت عن الصلاة لنزول الدم فجأة فهي لابد أن تقضي ما طولبت به لأنها لم تؤديه فتقضي الصلاه لبعه الدليل قول المسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ومعنى فقد أدرك الصلاة يعني طولب بهذه الصلاة فعليها أن تصلي هذه الصلاة المسألة الثانية التعلق لمسألة الصلاة وهي أيضا في نهار رمضان أوكد ما تكون وفي غير رمضان وبعدما ننتهي منها نأخذ الركن الثالث الذي هو عمدة الكلام عليه ألا وهو الصيام المسألة الثانية التعلق بهذا الباب إذا أدركت ركعة من وقت العصر أو أدركت ركعة أدركت ركعة من وقت العشار المرأة حاضة بعد زوال الشمس بعشر دقائق أو كل المرأة حاضر بعدما صار ظل كل شيء مثل هذا وقت العصر او بلغة العصر بعدما اذن المؤذن لصلاة العصر بعدها بخمس دقائق قامت تتوضا لتصلي فاجأها الدم حاضر هي الان نطالبها بصلاة العصر اقلب الصورة حتى تكون الصورة متكاملة للمرأة نقول لا هي كانت حائضة طيلة النهار وقبل سقوط الشمس حاجب الشمس طهرت بركعة قبل أن يسقط حاجب الشمس طهرت بركعة لذلك المثال الثاني والأهم الذي سنركز عليه كانت حائدة ابتدأها الدم في أول يوم من الشهر كما كانت تعتاد واليوم الخامس انتهى وانقطع الدم استهلت الطه في اليوم السادس رعت النقاء والطه فقامت لتصل سأناها متى كانت الطه قالت قبل سقوط حاجب الشمس يعني قبل أذان المغرب قبل سقوط حاجب الشمس في عشر دقائق يعني تهورتي في وقت العصر قالت نعم تهورتي في وقت العصر هنا نقول لها عليك صلاة العصر والعلماء طالبوها بصلاة الظهر أيضا جمهور أهل العلم تفعيه أوقول الشيعية والحنابلة فقط قالوا عليها صلاة المغرب هي العصر وصلاة الظهر قلنا لماذا ما طهرت إلا بعد العصر قالوا ابن عباس أفت بذلك وعبد الرحمن بن أو فأفت بذلك ووقت العصر هو وقت عزه يمكن أن يجمع فيه المرء بين صلاه الظهر والعصر عند الصفر عند المرض عند المطر له أن يجمع وقت, وقت الأولى مع وقت الثانيه فإن كان يجمع للحاجة فلا أن يجمع للضرورة في مسألة الطه من باب أول قلنا لهم لا والله. عندنا ما, ما, ما يكفينا من كلام النبي فإن كان كلام النبي قد وجد فلا كلام لأحد مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بإذن الله نفصله في الحلقة القادمة ونبين أن المرأة ليست مطالبة بصلاة العصر والظهر بل هي صلاة العصر فقط أقول قول هذا وأستغفر الله علي عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته